هيثو قال وصو بامتناع اي كلفا الغفله وملجا واختلف في مكره ومذهب الاشاعره جوازه وقد راه آخرة وكان الحديث فيما سبق فيما يتعلق بالصنف الثالث وهو المكره حيث قال الناظم اختلف يختلف اهل الاصول والالف للاطلاق في مكره أي في تكليف المكره عرفناه حده فيما فيما سبق ومذهب الاشاعره جوازه هنئذ طوى قولا وذكر قولا هنئذنا المكره فيه مذهبان مذهب لاهل الاعتزال وذهب المعتزله وهو انه غير غير مكلف وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنه أن المكره غير غير مكلف وأما ما ذكره هنا وهو مذهب الاشاعره غيرهم جوازه أي جواز تكليف المكره جوازه الضمير يعود إلى الى المضاف المحذوف هنا في مكره أي في تكليفه مكره جوازه اي جواز تكليف المكره وقد رااه اخره وقد رااه يعني رجع اليه صاحب الأصل وهو ابن السبكي حيث رجح في جمع الجوامع أن المكره غير مكلف. ثم رجع عن ذلك من اشباه والنظائر فرجح أنه انه مكلف هنيد الرجعي الى قول الجماهير وقد رااه اخره ضمير المرفوع لصاحب الاصل رااه راه هو يعني بنسبه رااهو يعني راى القوله اليه اخره اي رجع اليه في آخر امره وهذا المذهب الثاني هو المشهور عن الفقهاء واصوليين او شئ تقول عن الفقهاء وكان كثيرا من الأصليين ولا شك ان السابقين المعتزله في فني أصول الفقه وعليه يكون الأكثر على القول بانه غير مكلف انه غير غير مكلف وما شاع عند كثير من المتاخرين من المتكلمين الاشاعره والشافعيه ونحوهم أنه مكلف هنئذ المذهبان مذكراني مبسوطان في كتبي الأصول لكن المذهب الثاني الذي ذكره النظم هنا ونسبه الى الشاعره انه مكلف هو مذهب أكثر العلماء قيل منهم الشافعي وغيرهم ومذهب الإمام أحمد كما مر معنا لصحه الفعل منه وتركه ونسبة الفعل اليه حقيقة ولهذا ياثم المكره بالقتل بلا بلا خلا هذا الذي سبب الاشكال عند عند القائلين بأنه مكلف حيث أجمع العلماء على أن المكره بالقتل إذا قتله فيكون آثما حينئذ التأثيم هو يدل على ماذا يدل على تكليفه اذ التأثيم فرع التكليف وبينا أن الجهة منفكة ان الجهة منفكة حينئذ من حيث الاكراه هو غير مكلف قتل من حيث هو قتل غير مكلف وامما القتل المخصوص الذي آثر فيه نفسه على غيره حينئذ نقول هذا ليس محلا لي للتكليف فاذا كان كذلك حينئذ لا نحتاج الى استثناء صوره القاتل فيكون حينئذ مكلفا وياءثم لماذا لانه ليس هو محل الاكراه محل الاكراه هو الفعل مطلق الفعل القتل مطلق القتل وأما القتل المعين نقول هذا يدخله يدخله ماذا هذا يدخله التخيير لانه قدم نفسه على على غيره وذكر صاحب التهبين قال تنبيه هذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب عند الحنابلة بالنسبه الى الاقوال والافعال اذا قيل المكره حينئذ غير مكلف مطلقا في قوله وفعله ثم تفصيله بما يتعلق بالأقوال والافعال وفيما يتعلق بالكفر وما دون ما دون الكفر كذلك في الأقوال والافعال اذ ليس الفعل الذي هو كفر كالقول لان النص كما جاء في سوره النحل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ظاهر كلام المفسرين عامه انها خاصه به بالاقوال فاذن يبقى الفعل على اصله يبقى الفعل على على اصله ما عدا الكفر من حيث الافعال حينئذ يحمل على على القول حينئذ يكون في هذا التفصيل على كل هنا قال بالنسبة إلى للاقوال والافعال في حق الله وحق العبد على ما لا يخفى قال والاشهر عندنا يعني في المذهب الحنبلي والأشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى يعني في التكليف فيما يتعلق بحق الباري جل وعلا فهو غير مكلف وثبوته في حق العبد يعني ما يتعلق به بحق العبد فإذا قتله اثما وضم واذا اتلف مالا كذلك ضامن وإذا فعل ما يتعلق بالإضرار بالغير حينئذ يضمن قالوا في هذا يدل على أنه مكلف يدل على أنه مكلف ويمكن تخريجه على أنه من خطاب من خطاب الوضع يعني ما تعلق بحق الباني جل وعلا يقول من خطاب التكليف فهو غير مكلف وما يتعلق بي جهتي العبد ففيه امران الاول الاثم والثاني الضمان الاثم كالسابه والضمان حينئذ يلزمه بناء على ماذا على انه ليس من جهه خطاب التكليف وانما هو من جهه خطاب الوضع وهذا يسوي فيه المكره والمجاي الاخر وكما بينا ذلك فيما يتعلق به بالغافل قال وضابط المذهب أيضا أن الاكراه لا يبيح الافعال أن الاكراه لا يبيح الافعال هذا تاخذه كضابط المذهب وانما يبيح الاقوال يبيح الاقوال فقط وان اختلف او اختلف في بعض الافعال واختلف الترجيح يعني الاصل العام أن الاكراه لا يدخل الفعل لا يدخل الفعل لكن في بعض المسائل بعينها حينئذ ينقع فيه نزاع فقد يرجح أن الاكراه داخل بالفعل لا باعتبار الاصل وانما باعتبار ماذا شيء يدل عليه يعني لابد من دليل مخصص له الى القاعده أن الاكراه لا يدخل الفعل وانما يدخل القولة فاذا جاءت مسألة في المذهب وكان فيها الاكراه على الفعل وأنه غير مكلف فهذا لدليل خاص ليس للقاعده المذكوره قال ولي صاحب القواعد الاصوليه مسائل في ذلك كثيره مختلفة الاحكام يعني بسط فيها القول ثم قال واما والمكره وأما المكره بحق فهو مكلف عند الأربعة وغيرهم المكره بحق بمعنى انه ماذا أنه الزم بفعل أو قول كان الاصل أنه يلتزمه لكنه لم يلتزم به وهذا كما يذكره اهل الفقه في مساله تتعلق بالبيع والنكاح والطلاق الى فلو أكره على الفسخ اكره على الطلاق بحق حينئذ يقع أو لا يقع قل يقع لو اكره على البيع أو على الشراء حينئذ يقع او لا يقع نقول نعم يقع هذا بشرط ان يكون ماذا ان يكون بحق وإن انتفى الرضا يعني الرضا شرط في الصحه بل هو ركن في صحه البيع فاذا انتفى حينئذ لا يصح البيع لكن لو اكرهه الوالي مثلا بحق حينئذ نقول هذا الاكراه بحق هل يلزم منه صحه البيع نعم حينئذ نقول المكره بحق لا ينبني عليه ماذا ما ينبني على الاكراه بغير حق لان الاكراه بغير حق لا ينفذ فيه قول ولا فعل على قول الجماهير وامالا الاكراه بحق فلا فهو معاملة معاملة غيره وعاملت غيره وقد ذكر ذلك الفقهاء في الاحكام من البيع وغيره ومن ذلك اكراه الحربي والمرتد على الإسلام من بدل دينه فاقتلوهم حديث كذلك. لكن عند كثير من الفقهاء أنه استتابوا يعني يكره اولا على ماذا يضيق عليه قلي يحبس ثلاثه ايام قلي يجوع يعطش الى اخره كلام كثير عندهم حين اذا اكره على الإسلام فرجع ثبت اسلامه اولى ثبت اسلامه مع كونه ماذا مع كونه قد اكره على الرجوع إلى الإسلام نقول هذا اكراه بحق اذا كان كذلك حين اذا اسلم المكره بحق حينئذ نقول ماذا ثبت اسلامه مع كونه مكرها لكن الاكراه هو نبي بحق الكافر الاصلي غير الحربي لو اكره عن الإسلام يصح أو لا يصح لا يصح الكافر الحرب الكافر غير الحرب الكافر الاصلي يعني يهودي او نصراني اخذه هدده ادخل بالاسلام وقال اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فاسلم حينئذ هذا الإسلام الظاهر معتبر أو غير معتبر نقول غير معتبر لماذا لانه بالاكراه لا اكراه في الدين نصل جل وعلا على ذلك اذا الاكراه بحق ك المرتد والحربي يثبت به الإسلام والاكراه بغير حق ك الكافر الاصلي غير الحربي لا يثبت به به الاسلام اذا فرق بين المسلتين قالوا من ذلك اكراه الحرب والمرتد على الإسلام فانه يصح منهما هو كذلك وهما مكلفان بذلك واكراه الحاكم المديون بالوفاء مع القدره يعني عليه دين ويقتدر ان يرده فاكرهه الحاكم جاز املا جاز ثبت قلنا نعم ثبت لماذا لانه اكراه بحق نح ذلك من الاحكام مسائل كثيره جدا يذكرها الفقهاء تتعلق بالاكراه بالحق اذا هذا القول هو المرجح عند كثير من من الفقهاء وهو ان الاكراه ان المكره مكلف ثم اتفقوا على أن المكره بحق عند الامام اربعه أنه ليس داخلا في في مسالتنا التي ذكرناها الصوت لما ذكر المذهبين قال مذهب الاشاعره جوازه وقد رااه اخر هذا الزيادة على جمع الجوامع او لا هل يعتبر من الزيادة على الأصل ثم هو خالف بمعنى انه ارتضى قولا ثالثا في توصيل لم يختر قول المعتزله ولم يرتضي قوله الاشاعره الذي هو أصله وانما جاء بقول ثالث قال والمختار عندي ذكر في شرحه على النظم قال والمختار عندي تفصيل ثالث قال تفصيل نرده مباشره لماذا لأن الأدلة كما ذكرنا سابقا في الاصناف الثلاثه كلها الغافل والملجا والمكره اما مكلف وإما غير غير مكلف ان جئت بتفصيل حينئذ ان كان هذا التفصيل مبنيا على دليل يفصل فعلى العين والراس وان لم ياتي بدليل وانما هو استنباط وفهم وراي محض واجتهاد حينئذ نقول هذا مصادم للنس لماذا لأن النصوص الدال على أنه غير مكلف مطلقا لم تفصل جاءت عامه والادله الأخرى المقابلة على أنه مكلف جاءت عامه كذلك غير مفصلة فالتفصيل حينئذ نحتاج إلى الى دليل مفصل ولما لم ياتي وانما رجع باجتهاد حينئذ نقول هذا القول فاسد اعتبره اعتبره مردودا قال والمختار عندي تفصيل ثالث وهو أن يقال ما لا يباح بالاكراه كالقتل والزنا واللواط فهو فيه مكلف بالترك يعني ما لا يباح بالاكراه ما كان تحريم عند بعضهم هذا أشار اليه شيخ الاسلام لتيمي رحمه الله تعالى قد اتى في الشروط ان المحرم على التابيد لا يباح بالاكراه المحرم على التابيد ولذلك ذكر هذه الامثله الثلاثه وهي ماذا القتل هذا محرم على التابيد الزنا محرم على التابيد اللواط محرم على على التابيد يعني لا تجيزه الضرورة لا تجيزه الضروره الا اضطر قد يضطر الى اكل الميتة قد يضطر إلى شرب الخمر لغصه ونحوه لكن يضطر الى الزنا لا يضطر الى اللواط لا يضطر الى القتل لا اذا هذا لا تدخله الضروره البت هذه يسمى محرما على التابيد وان كان الزنا فيه قولا هل يصح الاكراه فيه ام لا سياتي بحثه ان شاء الله تعالى اذا قال فهو فيه مكلف بالترك اذا هو مكره ومكلف متى إن كان التحريم مؤبدا كلامثله المذكوره وما ابيح به ابيح بالإكراه ووجب فهو فيه مكلف بالفعل كاتلاف مال الغير اتلف مال زيد وإلا قتلتك قال أبيح له أبيح له بناء على أنه يسوي فيه الفعل والقول أبيح له حينئذ أبيح له والأفضل أن يصبر على ماذا على أن يقتل على ما أكره عليه فالصبر عليه وإن لم يوجبه الشارع فهو أولى هو افضل اتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك لكن هل له ان يقدم او لا بالاكراه ابيح له الاقداء فله أن يثلف مال زيد لكن بعد ذلك يضمنه بعد ذلك يضمن فيثرفه ثم بعد ذلك يضمنه وما أبيح به ولم يجب فهو غير مكلف فيه بفعل ولا ولا ترك كشرب الخمر هذا قد يكره عليه لكنه لا يجب عليه الشرب والتلفظ بكلمه الكفر قد يكره عليها لكن لا يجب بمعنى انه اذا اكره على كلمة الكفر هل يجب عليه ان يسجد يستسلم جوابا لا, لا يجب وانما يباح له أن يتلفظ قل كذا لو لو أكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم والا والا قتلناك حينئذ هو مخير بين ان يسب ويطلق وبين ام ماذا ان يصبر ويقتل ايهما أفضل سهلي أن يصبر وي ويقتل اذا أبيح له لم يجب بخلاف ما ذكره في السابق ابيح له ووجب اتلاف مال زيد من الناس اذا فرق بين ما ابيحه ووجب وبين ما ابيح ولم ولم يجب مثل بما ابيح ووجب عليه أن يفعل وهذا فيه نظر من حيث الاجاب لكن أريد كلام الشارح فابيح ووجب كاتلاف مال الغير وبيحا ولم يجب كالتلفظ بكلمه الكفر وهذا التفصيل كما ذكرنا تفصيل ضعيف لا يسند إلى الى دليل صحيح صواب صحيح أن المكره غير مكلف مطلقا دون تفصيل غير مكلف مطلقا دون تفصيل لكن يرد التفصيل في ماذا في ايه النحل كما سياتي تعالى لقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبهم مطمئنين بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا يعني قبلا فرح فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم قال لم الشافعي بعد ذكر هذه الايه وللكفر احكام يعني إذا تلفظ بالكفر إذا كفر للكفر احكام إذا كفر وهو مسلم بفراق الزوجة إن كانت مسلمة هذا يترتب على الكفر وان يقتل الكافر من بدل دينه من بدل دينه فاقتلوه اذا بقتله ويغنم ماله ويغنم مالهم فلما وضع الله تعالى عنه ذلك سقطت أحكام الاكراه عن القول كله يعني لما تكلم بكلمة الكفر من جهة الاكراه سقطت عنه الاحكام المترتبه على الكفر وهو فراق الزوجه قتله لانه كفر وكذلك ظلم ماله وهذه احكام تتعلق بالكفر لكن سقطت عنه هذه الاحكام بناء على ماذا على أنه لم ينتقل من الإسلام الى الى الكفر بل هو باق على الاصل حين اذن له البارج لو على ان يتكلم بكلمة الكفر لكن بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالايمان فاذا كان كذلك فلفظه لفظ كفري لكنه لما لم يقصد المعنى وكان قلبه مطمئنا بالايمان حينئذ لم يرجع عن الإسلام بل هو باق على على اصل المله لما أسقط البارجه لو على الاحكام المترتب على كلمة الكفر قال رحمه الله تعالى سقطت احكام الاكراه عن القول كله يعني إذا, إذا سقطت باعتبار كلمة الكفر فما دونها من باب اولى واحرى كذلك لو لو أكره على شرب الخمر ايهما اعظم في الإسلام شرب الخمر ام سب الباري جل وعلا سب الباري كفر ايهما اعظم لا شك ان الكفر الذي يسب الباري أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالقران او نحو ذلك هذه كلمات كفرية إن قالها ولم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان فقد خرج من المله واذا كان كذلك فاذا اطمئن قلبه وكان مكرها في القول سقط عنه أحكام الكفر فشرب الخمر من باب أولى واحرى وهذا بناء على أن الفعل والقول سواء قال سقطت احكام الاكراه عن القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه ما هو أصغر منه اذا هذا تعليق من الإمام الشافع على هذه الايه وانتبه قوله سقطت احكام الاكراه عن القول كله قيد هنا ماذا الاكراه بالقول واكثر المفسرين قلة ممن فسر الايه واجعلها عامه في القول والفعل وهذا يدل على أن الشافعي هنا لم يعمم وانما خصص ماذا خصص الايه بي بالقول ولذلك قال سقطت احكام الاكراه عن القول كله وامما الفعل فله دليل آخر انما المراد هنا القول والفعل الذي هو كفر بمعنى أن القول يكون كفرا والكفر والفعل يكون كفر عند اهل السنه والجماعه الفعل كالسجود للصنم هل يدخله اكراه ام لا اذا خصصنا هذه الآية بالقول دون الفعل حينئذ لا يدخله اكراه البتة ما عدا الكفر حينئذ يستوي فيه القول والفعل وابن القيم يرى كذلك التفريقه بين القول والفعل كما سياتي اذا ليس الاكراه في القول والفعل سواء ليس سواء وانما فيه فروق باعتبار ما أكره عليه هل هو كفر أم هو دون الكفر فان كان كفرا فظاهر النص والله اعلم أنه خاص بالقول دون الفعل فلا اكراه بسجود للصنم لا اكراه بلبس للصليم مثلا ونحو هذا لا اكراه فيه لا يدخل فيه الاكراه وانما يدخل الاكراه القول فقط وأما ما عدا هذا سياتي التفصيل منه ما يتعلق بالفعل ما يتعلق بحق البارج اللو علا ومنه ما يتعلق بحق الناس كذلك قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء هذا نهي عن عن الموالاه ومعلوم أن الموالاه محرمة سواء كانت كبرى ام صغرا الكبرى تولي كفر أكبر مخرج من المله وام الموالاه الصغرى فهي كبيرة من من الكبائر قال لا يتخذ المؤمنون اذا هذا نفي أو نهي انهيوا يعني لا يتخذ المؤمنون الكافرين اوليا ثم استثنى قال الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير روى اهل التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في معنى أن تتقوا منهم يعني من الكافرين تقاتا قال هو ان يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالايمان يعني فسر هذه الآية بآية النحل واكثر المفسرين إذا رجعوا في هذا الموضع في سوره العمراء قال هذا كقوله تعالى إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فجعلوا هذه الايه مفسره لتلك وتلك الايه مفسره لهذه الايه فكل منهما بمعنى واحد وقد نص غير واحد على, على هذا المعنى بان قوله الا ان تتقوا منهم تقاه وجماهير المفسرين من الصحابه ومن بعدهم على أنه مراد به التكلم باللسان فقط وحملوا على هذه الايه ايه النحل إلا من اكره وقلبه مطمئن باليمان اذا اكره بماذا بالقول ولم يكره بالفعل حينئذ نريد إلى الى الاصل ما هو الاصل الأصل أن المكره بالقول أو الفعل مطلقا أو نقول بعباره اخرى ان قول الكفر وفعل الكفر الاصل فيه أنه كفر مخرج من المله جاء الشارع استثنى القول الكفري حينئذ الفعل الكفر بقي على ماذا على الاصل فلا اكراه فيه اذا نقول القول الكفري والفعل الكفر الاصل فيه إذا تلفظ بالكفر كفر مطلقا مكرها كان او لا واذا فعل الكفر عنيد خرج من المله سواء كان مكره او لا جاء النص باستثناء رخصه في ماذا في القول فاذا تلفظ بالكفر جاء الشرع بقول ماذا الا من اكره عنيد نقول هذا استثناء بقي الفعل على اصله بنحتاج إلى دليل نحتاج الى الى قول ابن عباس انه قال هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مقمئنهم بالايمان يعني مصانعه مع مع أهل الكتاب اليهود والنصارى باللسان اسم مصانعه بلبس الصليبه وسجود أو, او نحو ذلك هذا خروج من المله لكن نقول المراد به ان يتلفظ بلسانه يعني يعطيهم باللسان ما يريدون اعطيهم باللسان ما ما يريدوه كذلك حديث ان الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إن الله تجاوز وهذا العبارة أصح مما اشتهر قد ياتي على اللسان كذلك مرفوعا عن امتي وانما المراد الحديث المشهور ان الله تجاوز في بعض الروايات لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه هذا الحديث مشهور عند الاصوليين في هذا في هذا الموضع او حديث ذكره النووي في ها علينا بال40 ال40 هؤلاء وهو الحديث 39 حديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه قال النووي حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما قال وما استكرهوا عليه قد يقول قائل هنا هذا لفظ عام نقول هذا مخصص مخصص بالآية بمعنى ماذا أن ان الكفره انما يقول الاستكره فيه بالقول فقط ويبقى الفعل على الاصل ما دون الكفر حينئذ قد يستدل بكونه عاما فيساوي فيه القول والفعل يساوي القول والفعل هذا ما دون, ما دون الكفر يعني سب زيد من الناس او لعنه اذا اكره عليه او شرب الخمر هذا فعل حين أكل اكل الخنزير هذا فعله لو اكره عليه هل له ان يفعل او لا ان النص يعتبر عاما هنا نص يعتبر عاما هنا لكن هذا الحديث مختلف في ثبوته ابن رجم رحمه الله تعالى شرحه بشرح موسع في شرحه على ال حيث قال هذا الحديث خرجه ابن ماجه من طريق الاوزاعي عن عطاء بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه ابن حبان في صحيحه والدار قطني وعندهما عن الاوزاع عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا اسناد صحيح في ظاهر الامر ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين وقد خرجه الحاكم وقال صحيح على شرطهما كذا قال ولذلك النووي حسن هنا حسن صححه بعضهم قال ولكن له عله يعني هذا الحديث بهذا السند له علته وقد أنكره الإمام أحمد جدا وقال ليس يروى فيه إلا عن الحسن يعني من مرسل من مراسيل الحسن عمر رسل الحسن كثير من من أهل العلم على على قبولها عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقيل لأحمد إن الوليد بن مسلمين روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله فانكره ايضا وذكر لابي حاتم الرازي حديث الاوزاعي وحديث مالك وقيل له إن الوليد روى ايضا عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقال ابو حاتم هذه احاديث منكرة كانها موضوعة فانها موضوعة وقال لم يسمع الاوزاعي هذا الحديث من عطاء وإنما سمعه من رجل لم يسمه اتوهموا أنه عبد الله بن عامر او اسماعيل بن مسلمين قال ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت اسناده اذا انكار علي محمد وانكار عن, عن ابي حاتم قال ابن رجب قلت وقد روى عن الاوزاع عن عطاء عن عن عبيد بن عمير مرسلا من غير ذكر ابن عباس وروى يحيى بن سلييم عن ابن جرير قال قال عطاء بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لامه عن الخطا والنسيان وما استكره عليه خرجه الجوزجاني وهذا المرسل اشبه يعني اشبه بكونه ثابتا ثم قال واما الحديث المرسل عن الحسن فرواه عنه شام ابن حسان وروىه منصور وعوف عن الحسن من قوله لم يرفعه من قوله لم يرفعه وروىه جعفر بن جسر ابن فرقد عنبيه عن الحسن عن أبي بكره مرفوعا وجعفر وابوه ضعيفان اذا حتى المرسل عندهم لا, لا يصح قال محمد بن نصر المروزي ليس هذا الحديث ليس لهذا الحديث اسناد يحتج به حكاه البيهقي وهذا ثالث نضم الى الى سابقيه وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير وكلام للمرجح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله قد فعلتم وعن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة أنها لما نزلت قال نعم قال ابن رجب وليس واحد منهما مصرحا واحد منهما مصرحا برفعه يعني لم يقل ابن عباس ماذا قالنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلتم لكن هذا هذا اعتراض صحيح ليس باليمادا لانه مرفوع حكما إذا لم يرفع حينئ من أين جاء باب عباس من عندي نفسه لا وانما سمعهم إما من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره واما من صحابي فاسقطه وعدم العلم بالصحابه او جهالته ادلا لا, لا يضر فقوله هنا وليس واحد منهما مصرحا برفع هذا ليس بمقادح قادح بل, بل يكون حينئذ له حكم الرافع قال وخرج الدارقطني من روايه ابن جريج عن عطاء عن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن أمة ما حدثت به انفسها انفسوها وما أكره عليه إلا أن يتكلم به أو يعمل يعني حديث ناخه لكن, لكن زيادة زياده عليه هذه زيادة شاده قال وهو لفظ غريب وقد خرجه النسائي ولم يذكر الاكراه يعني وما اكره عليه وكذا رواه ابن عيين عن مسعر عن قتاده عن زرارة ابن اوفا عن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه وما استكره عليه خرجه قد انكرت هذه الزيادة على ابن عيينه علست ليست بثابته ولم يتابعه عليه أحد والحديث مخرج من روايه قتاده بالصحيحين والسنن والمساني بدونها هذا من حيث ماذا من حيث هل ثبت اللفظ ام لا وعدم ثبوت لفظ حديث لا يدل على عدم ثبوت معناه اولى صحيح عدم ثبوت لفظ حديث لا يدل على عدم ثبوت معناه لانه قد ياتي بماذا في, في الشرع في الكتاب وإذا كان كذلك حينئذ البحث في كونه هل هو مسند الى النبي صلى الله عليه وسلم او لا ولذلك لما ضعفه ابن رجب قال فاما الخطا والنسيان فقد صرح بالتجاوز عنهما الحمد لله يعني جاء النص من من البارجه لا وعلا ولا شك انه اقوى قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا وقال وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فاخطا فله فعلي يسر لا مقال عليه قافله ويجر دل على أنه, على انه مطيع وهو قد اخطأ وقال الحسن لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين يعني داود وسليمان لرأيت أن القضاه قد هلكم لرأيت ان القضاه قد هلكم فانه اثنى على هذا بعمله وعذر هذا باجتهاده اثنى على هذا بعمله وعذر هذا باجتهاده يعني قوله وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرز اذ نفشت فيه غنم القوم الايه وأما الاكراه اذا ثبت ثبت عدم المؤاخذه بالخطا والنسيان في القرآن قال واما الاكراه فصرح القرآن ايضا بالتجاوز عنه قال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان عرفنا المراد بالآيه وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقع الايه ولذلك مر معنا قول الشيخ الامين الشقيط رحمه الله تعالى والحديث وإن عله أحمد وابن ابي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابته في الكتاب والسنه اذا هو ثابت من حيث المعنى وان لم يثبت من حيث من حيث اللفظ هذا الحديث مما يستدل به على أن المكره غير غير مكلف غير مكلف كذلك قوله عز وجل قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وللاضطرار هنا اعم لان البحث ليس بحثا اصولييا وانما البحث هنا بحث لغوي ولا مانعني أن يسانده البحث الاصولي فالاضطرار هنا يشمل المكره وزيادة يشمل المكره وزياده فان الاكراه نوع من الاضطرار كما جاء في الاثر عن علي رضي الله عنه حيث اتي عمر رضي الله عنه بامراه جهدها العطش فمرت على راع فسسقت فابا ان يسقيها الا ان تمكنه من نفسها يذني ففعلت فشاور الناس في رجمها فقال علي رضي الله عنه هذه مضطره أرى أن تخليا سبيلها ففعل ففعل عمر تركها حينئذ هذا الطرال من جهه من جهه الفعل فإن صح حينئذ نقول هذه جاءت في مسألة الزنا الذي فيها بحث وقال القرطبي عند تفسيره هذه الايه الاضطرار لا يخلو أن يكون باكراه من ظالم أو بجوع في مخمص اذا ادخل تحت الاضطرار ماذا معنى الاكراه اما الاضطرار لا يخلو أن يكون باكراه من ظالم باكراه من ظالم بقول أو فعل او بجوع في مخمصه فليس الاضطرار خاصا بماذا بالجوع من المخمصه بل يشمل الاكراه ينيد دل النص على ماذا على أن الاكراه لا على أن المكره غير مكلف وكذلك قاله الرازي وعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفساً. هذا نفي بمعنى أن ما لا يكون في وسع العبد هو غير مكلف به واذا اخطا فهو ليس في وسعه واذا نسي فهو ليس في وسعه وإذا اكره أو الجئ فهو ليس في في وسعه هذه الايه تصرح تكون عامه في جميع الاصناف التي مرت معنا وكذلك ما في معناها من من الايات فالاكراه في الجمله مسقط للتكليف قالوا فإن كان اكراها على الاقوال فإن كان اكراها على الاقوال فالعلماء متفقون على أن للمكره أن يقول القول المحرم سواء كان كفرا أو ما دونه الاقوال متفق عليه لانه اذا جاء النص على كلمة الكفر على قول الكفر فما دونه من باب اولى وأحرى هذا قياس الاولى واذا كان كذلك لذلك اتفقوا على أن الأقوال هذه تعتبر لغوا ولا اثم عليه بقوله تعالى إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولا يترتب على قول حكم من الاحكام وكلامه لغو يعني لا لا يثمر ولا يعتبر تصرفا ينبني عليه ما ينبني على البيع والشراء من غير المكره لانه كلام صدر من قائله وهو غير راض به غير راض به كما مر معنا فهو محمول على الاختيار له اختيار او لا قلنا فيه تفصيل كذلك قلنا فيه تفصيل له اختيار وليس له اختيار له اختيار باعتبار الفعل لانه قد فعله قتل زيدا والا قتلناك فذهب قتله اذا اختار لكنه نقول ماذا اختاره طوعا او كرها اختاره مكرا كرها وليس بي طوع فلذلك عفي عنه ولم يؤخذ به في احكام الدنيا والاخره كام الدنيا والاخر هذا القول وعما الفعل فيه تفصيل وكذلك الحديث السابق اما الافعال فما كان منها حقا لله حقا لله كالاكل في نهار رمضان ها والعمل في الصلاه ولبس المخيط في الاحرام هذا متجاوز عنه لا حكم له يعني الفعل المتعلق بالبار دل وعلا عين اذا اكره على الافطار في نهار رمضان اكرهه كل اشرب فشراب ما حكمه لا ياثم لا يا اثم ولكن هل يعتبر قد افسد صومهم ها افسد صوم هؤلاء افسد ام لا ان كان الفعل ينسب اليه فقد افسد صومهم والا فلا والا والا فلا ولك ان تخرجه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاكل الناسيان فانما اطعمه الله وسقا قال فانما اطعمه الله وسقع. فلم يعتبر هذا الاكل ماذا لكون الناس غير غير مكلف واذا كان كذلك فالمكره كذلك لا يفسد به به صله وكذا وما كان حقا للمخلوقين من الافعال فهو مؤاخذ به مؤاخذ به باعتبار الضمان لا باعتبار ماذا؟ لا باعتبار الاثم والله علم إذا كان اذا كان الفعل المكره عليه دون الكفر فلنا فيه جهتان جهه باعتبار كونه خطاب تكليف حينئذ لا اثم لا ياسم وباعتبار آخر وهو ما يترتب على على الفعل من ضمان ونحوه حينئذ يراعى فيه خطاب الوضع يراعى فيه خطاب الوضع ولذلك قال وما كان حقا للمخلوقين فهو مؤاخذ به يعني باعتبار كونه خطابا وضعيا فيترتب عليه الضمان اما باعتبار الاسم فلا كقتل البعصوم واتلاف ماله والاكراه لا يحل له ذلك يعني على التفصيل بمساله القتل التي مرت معنا قال ابن قيم رحمه الله والفرق بين الأقوال والافعال في الاكراه إذا ابن قيم يرى تفريقا بين الأقوال والافعال في الاكراه ان الافعال اذا وقعت لم ترتفع مفسدتها يعني قتل الكلام الكلام كسمي كلام قد يحصل به وينت وينتهي أمره ليس له أثر محسوس لا يؤثر لا يؤثر اما الفعل فاذا قتله او اكل فماله ها أو قطع عضوا منه ثم بعد ذلك زال الاكراء اثره باق اولى لا شك ناثر اذا ثم فرق بين الأقوال والافعال الأقوال أثرها لا يبقى واما الفعل فاثره يبقى اذا ثم فرق بين المفسدتين فأما مفسده القول هذه زائله وأما مفسد الفعل فهي باقيه ولذلك قال رحمه الله تعالى والفرق بين الأقوال والافعال في الاكراه أن الافعال ان الافعال اذا وقعت لم ترتفع مفسدتها بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال فانه يمكن الغائها وجعلها بمنزلة اقوال النائم والمجنون إذا باع واشترى وهو مكره قيل له هذا باطل انتهى الامر ليس فيه اثر ليس فيه اثر اما باعتبار الفعل حينئذ تبقى المفسدة فمفسده الفعل الذي لا يباح بالاكراه ثابته بخلاف مفسده القول فإنها إنما تثبت إذا كان قائلها ان كان كان قائله عالما به مختارا له يعني القول يشترط فيه الاختيار والرضا من أجل ماذا من أجل أن يكون لقوله أثرا من أجل أن يكون لقوله أثر واما الفعل فأثره لا يزول البت اذا فرق بين بين النوعين وابن القيم قدم هذه المساله كثيرا في اعلام الموقعين وكذلك في زاد المعاد قال في زاد المعاد وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبره به كلامه المكره كله لغو لا عبرة به وقد دل القران على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر ان قيد الاهيه دل القران يقصد به ماذا آية ان عمران قول ابن عباس الا ان تتقوا منهم تقاه وقوله في سوره النحل الا من اكره قال دل القران على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفر ومن أكره على الإسلام لا يصير به مسلما ودلت السنه على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره فلم يؤاخذه بما اكره عليه يعني الحديث السابق حديث ابن عباس وهو مقبول من حيث الجمله قال وهذا يراد به كلامه قطعا يعني المراد بالاي وبالحديث قال المراد به كلامه يعني كلام المكره قطعا لا اشكال فيه واما افعاله ففيها تفصيل فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز عنه كالاقل في نهار رمضان والعمل في الصلاة ولبس المخيط في الاحرام ونحو ذلك هذه لو نظرت فإذا بها متعلقة بالبارج الله علا اولى مثل بماذا الأكل في نهار رمضان والعمل في الصلاة ولبس المخيط في الاحرام ونحو ذلك مما يتعلق بالبارج اللو على هذه معفون عنها ولا حكم لها ومتجاوز عنها قال وما لا يباح بالإكراه فهو مؤاخذ به كقتل المعصوم واتلاف ماله يعني هذا يعتبر ماذا يعتبر تعديا على الغير فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا لا يباح بالاكراه وبعضهم ضبطه بان ان المحرم على التابيد لا يدخله اكراهن البت محرم على التابيد لا يدخله اكراهن البت قالوا مختلف فيه شرب الخمر هذا محل نزاع هل فيه كره ام لا والزنا هل فيه كره او لا والسرقه هل فيه كره ام لا على الاكراه او عدمه هل يحد به او لا على الخلاف فالاختلاف هل يباح ذلك بالاكراه او لا محل الخلاف هل يباح بالاكراه الزنا او لا فيه قولان هل يباح السرقه فيه فيه قولان كذلك شرب الخمر فيه في قوله قال فمن لم يبح حده به من لا يرى أنه يجوز له أن يشرب الخمر بالاكراه جعله ماذا سو بين المكره وغيره كما أن غير المكره يحد بشرب الخمر كذلك المكره لماذا لأن الاكراه على شرب الخمر لا يبيح له الشرب كذلك الاكراه على الزنا هل يحصل او لا يحصل فمن لم يبح له عنيد حده به فلا فرق عنده بين المكره وبين غير المكرى في حد الزنا وكذلك السرقه قال ومن اباحه بالإكراه لم يحده من قال بانه يجوز له شرب الخمر عند الاكراه اذا لا حده ومن أباح بانه يجوز له الزنا إذا اكره على ذلك لا حده وكذلك السرقه وفيه قولان للعلماء وهما روايتان عن إمام أحمد ثم قال والفرق بين الاقوال والافعال في الاكراه اا قول السابق الذي فصل فيه ما مر معنا وقال في اعلام الموقعين إذا عرف هذا بعد التفصيل فنقول المكره قد اتى باللفظ المقتضي للحكم هذا الأصل فيه يعني أتى بلفظ الاصل فيه أنه يترتب عليه ماذا الحكم فإذا قال كلمة الكفر قول كلمة الكفر هذا مقتضي يقتضي ماذا يقتضي ترتب الكفر عليه فإذا باع واشترى بالايجاب والقبول هذا قول يقتضي ماذا ترتب صحة البيع على على هذا العقد وهكذا قال فال فالمكره قد اتى باللفظ المقتضي للحكم ولم يثبت عليه حكمه أتى باللفظ المقتضي للحكم لكن الحكم لم يثبت لماذا لأن الاكراه مانع لأن الاكراه يعتبر من من الموانع لكونه غير قاصد له وإنما قصد دفع الاذى عن نفسه فانتفى الحكم لانتفاء قصده وارادته لموج اللفظ أو لموج اللفظ فعلم أن نفس اللفظ ليس مقتضيا للحكم اقتضاء الفعل لاثره وهو كذلك يعني ثم أمران الاول اللفظ ثم ماذا ما يترتب على اللفظ حينئذ ما يترتب على اللفظ هذا من جهه الشارع هل يجريه او لا وام اللفظ فهو فعلك انت انت الذي تتكلم ثم هل هل هذا الكلام هل هذا الكلام يؤثر ويثمر او لا للشرع فيه مدخل حينئذ المكره أتى باللفظ لكن لم يترتب عليه الحكم ومع كون اللفظ مقتضيا للحكم ما المانع من جهه الشرع حينئذ المانع يكون من جهه من جهه الشرع ولذلك يعبر يعبر بعض ب الاكراه الشرعي بمعنى ان له ضابط من جهه الشرع قال فانه لو قتل قال فعلم أن نفس اللفظ ليس مقتضيا للحكم اقتضاء الفعل لاثره فانه لو قتل او غصب أو اتلف أو ندس المائعه مكرها لم يمكن أن يقال ان ذلك القتل أو الاتلاف أو التنجيس فاسد وباطل لماذا لأن هذا فعل والفعل آثره باق لا يرتفع بالاكراه كما لو أكل أو شرب أو سكر لم يقل إن ذلك فاسد اذا فرق بين ماذا بين الفعل المتعدي والفعل الخاص فرق بين القول وبين بين الفعل كما لو أكل أو شرب أو سكر لم يقل, لم يقل إن ذلك فاسد بخلاف ما لو حلف او نذر او طلق أو عقد عقدا حكميا فنحكم عليه بأنه بانه فاسد لا يترتب عليه الأثر اذا أراد بهذا رحمه الله تعالى ان يبين ان ثم فرقا بين ما يترتب على القول من اثر وبين ما يترتب على الفعل من من اثر سواء كان الفعل متعلقا بحق البارئ جل أو او بحق المخلوق وكذلك القول سواء كان متعلقا بحق البارئ جل أو او متعلقا بحق المخلوق قال رحمه الله تعالى فان المكره محمول على ما اكره عليه غير مختار له كما مر فاقواله كاقوال النائم والناس يعني باعتبار الاقوال فاعتبار بعضها والالغاء بعضها خروج عن محض القياس بالله التوفيق يعني أن القول قول المكره لا تفصيل فيه البتة بخلاف الفعل فان ما يتعلق بحق البالغ غير ما يتعلق بحق المخلوق واما القول فهذا يسوي فيه الطرفان وهذه المساله ابن القيم رحمه الله تعالى لعله خالف فيها شيخ الاسلام التيميه رحمه الله تعالى انا شيخ الاسلام لم يفرق بين بين الاقوال وبين الافعال عندهم سواء كل ما يتعلق به بحق الباري أو بحق المخلوق القول والفعل كله سواء سواء كان متعلقا بالكفر أو بغيره عين اذا عنده الاكراه بالقول مطلقا وبالفعل مطلقا هذا ظاهر كلام رحمه الله أنه لا يفرق البتة وإن كان يجعل الاكراه او المكرى عليه من حيث الضرب والتهديد هذا يختلف لا يستويان يعني يرى كما هو روايه عن الامام احمد ان الاكراه على الكفر على جهه الخصوص ليس كالاكراه على شرب الخمر بمعنى أنه يشترط في الاكراه على الكفر أن يكون مباشرا له بالضرب والتهديد ونحو ذلك أما مجرد التهديد هذا لا يكفي في الاكراه على الكفر وان كان يكفي في الاكراه على الطلاق والهبه والبيع والشراء ونحوه فثم فرق بين النوعين لكن كل قول اكره عليه فيرى رحمه الله تعالى أنه ماذا انه صح بمعنى انه لا يفصل بين الكفر وغيره كذلك شان الفعل ولذلك قال في الفتاوى الجزء الخامس ولا يقع طلاق المكره وكذلك إذا اكره فطلق لا يقع كما هو الشان في السكران سكر لا يقع طلاقه كما مر معنا ثم قال والاكراه يحصل اما بالتهديد أو بان يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بالتهديد الاكراه يحصل اما بالتهديد اقتل والا قتل تهديد هذا او لا او بان يغلب على ظنه المكره يغلب على ظنه هو انه يضره يعني المكره في نفسه او ماله بلا تهديد فيخاف فيفعل يخاف فيفعل اذا كلام شخ الاسلام هنا يبين لك ان ان المكره قد يكره بتهديد وقد لا يكره بتهديد قد يكره بالتهديد بمعنى أن يكون هناك تهديد مباشر له افعل وإلا فعلت بك وقد لا يكون كذلك بل يغلب على ظنه أنه لو لم يفعل وهذا في شان السلاطين مثلا لو لم يفعل لكان السلطان وهذا ماذا قد اذاه في نفسه وماله السلطان لم يهدده لكن بالقرائن وبالعرف انه لو, لو لم يفعل حينئذ قد اذاه في ماذا في ماله ونفسه هذا يسمى عند شيخ الاسلام يسمى مكرهن يسمى يسمى مكرهن. ليس فيه تهديد ولكن غلب على ظنه أنه ماذا أن السلطان انه يفعل به كذا وكذا في نفسه أو ماله هذه فائده طيبه وقال في موضع آخر كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده ليس بجيد بل الصواب انه لو استوى الطرفان لكان اكراه يعني قال فيم له قولان قال في موضع إذا غلب على ظنه التهديد وليس هناك تهديد وفي موضع آخر قال لا لو استوى عنده الطرفان يعني فيه شك أنه انه يؤذيه في نفسه وماله حينئذ له أن يمتثل ما اكره عليه قال كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده ليس بجيد بل الصواب انه لو استوى طرفان لكان اكراها لكان اكراها هذا فائده مهمه في باب المكره انتبه لهذا المسل أهم من ضبط ما هو الاكراه هل هو, هو مكلف وغير مكلف المكره بماذا متى يتحقق الاكراه متى نقول هذا الشخص مكره أو ليس بمكره فشرح الاسلام هنا ذكر لنا قاعدة أنه قد يكون بتهديد مباشر وقد لا يكون بتهديد مباشر ثم اذا لم يكن بتهديد مباشر وإنما بالقراءن والعرف هل يشترط فيه غلبة الظن أو السواء الطرفين في موضع قال غلبة الظن وفي موضع آخر قال السواء الطرفين وكلاهما جيد كلاهما جيد قال وأما إن خاف وقوع التهديد وغلب على ظنه عدمه خاف وقوع التهديد لكن في غلبة ظنه عدم وقوعه اذا غلب على ظنه وقوع التهديد استوى الطرفان بقي حاله واحدة وهي أنه غلب على ظنه انه لن يفعل به شيء لكن هناك احتمال هناك هناك احتمال قال فهو محتمل أن يكون مكرها ويحتمل أن لا يكون مكره لم ينفي الاكراه لم ينفي الاكراه محتمل في كلام أحمد وغيرهم قال ولو اراد للكره وايقاع الطلاق وتكلم به وقع وهو روايه حكاها ابو الخطاف الانتصار ثم قال وان سحره ليطلق فاكره قال كذلك ابو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى في موضع اخر تاملت المذهب يعني مذهب الحنابل فوجدت الاكراه يختلف باختلاف المكره عليه يعني ليس على درجه واحده اهو كذلك أوه كذلك فليس الاكراه المعتبر في كلمة الكفر كالاكراه المعتبر في الهبه ونحوها لما فرق يعني لابد ان نجعل فيصلا بين اكراهين اكراه على الكفر واكراه على ما هو دون الكفر ما دون الكفر امره أخف واسهل أما مساله الكفر هذه عظيمه لأن الاصله في كل من تلبس بالكفر أنه كفر تدعى الإسلام هذا الأصل مشان خطير فالاحتياط وتضييقه هذا هو هو الاصل فحينئذ ننظر الى الرخصة ما جاءت الرخصة به فحينئذ نستثني ومعاده فيبقى على على الاصل ولذلك قلنا ما جاء تخصيص به فهو القول ترخيص به فهو القول ومعاده فيبقى على الاصل وهو الفعل ثم هل يشترط فيه الاكراه بالتهديد أو لا كذلك محل نزاع فيما يتعلق بالكفر على جهه الخصوص وهذا الذي عناه بكلامي هذا قال تاملت المذهب فوجدت الاكراه يختلف باختلاف المكره عليه فليس الاكراه المعتبر في كلمه الكفر كالاكراه المعتبر في هبتي ونحوها فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الاكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد ولا يكون الكلام اكراها يعني افعل والا فعالتك لا يكفي لابد بماذا لابد من مباشرة التعذيب ونحوه حينئذ نقول هذا يجوز له الاكراه كان الصواب أنه انه عام لا يختص ب لكن هذا الذي ذكره رحم الله تعالى قال كذلك وأما إذا اكره الرجل على ذلك فقد ذكر حديث معاذ لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا فعله معاذ على انه تحية قد وجد اولئك الاقوياء يسجدون لعظماءهم فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فعنيذ نجعل هذا الحديث ناسخا لكونه تحيه وتمحض انه عباده فلا يستدل بحديث معاذ أن من سجد لغير الله تعالى حينئذ لا يكون كفرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفره قلنا نعم ما كفره لكن جعله ماذا جعل هذا الفعل ناسخا فبين أن هذا لا يصلح إلا لله تعالى فلو سجد لغير الله تعالى بعد ذلك وتبين أن ان السجود عباده محض خالصه لله عز وجل حينئذ نحكم عليه بمجرد الفعل انه كفر وردة عن على الاسلام هل يدخله الاكراه ام لا لو قال اسجد للصنم والا قتلتك ابيح له السجود للصنم ام لا إن قلنا بان الاكراه يدخل الافعال جوزنا له ذلك وشغل الاسلام يميني لهذا جوزنا له ذلك بناء على الاكراه لكن يشترط في احدى روايتين عن امام احمد ان يكون فيه ماذا التهديد يعني الضرب بالله. الوعيد الشديد الذي لا يكتفى فيه بالكلام يعني فرق بين أن يضربه وبين أن يقول له افعل والا فاعلته بك قول هذا كلام لا ينفع بل لابد مماذا لابد من مباشره التهديد قال رحمه الله تعالى. واما اذا اكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لافضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال انتبه ونحو ذلك من الضرر فانه يجوز عند أكثر العلماء فإن الاكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه وهو المشهور عن أحمد وغيره ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع منه بحسب الامكان ومن علم الله منه الصدق اعانه الله تعالى وقد يعاف ببركه صدقه من الأمر بذلك اذا يرى أنه يجوز إذا أكره على الفعل المحرم أن يفعله مطلقا والحديث وبحثه وكلامه في السجود لغير الله تعالى قال وذهب طائفه الى انه لا يبيح إلا الاقوال دون الافعال قول وذهب طائفه يدل على ماذا على انه تبرأ من القول وإنما قدم القول السابق الذي نسبه للجماهير العلماء ولذلك قال فانه يجوز عند اكثر العلماء فإن الاكراه عند اكثر يبيح الفعل المحرم ثم قال وذهب الطائفه فدل على أنه لم يرتض الثان انما ارتضى الاول وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الاقوال دون الافعال ويروى ذلك عن ابن عباس ونحوه قالوا إنما التقيه باللسان تقيه باللسان وهو الرواية الأخرى عن احمد إذا الروايتان عن الامام أحمد رحمه الله تعالى. واما فعل ذلك لاجل فضل الرياسه والمال فلا من مناجرد الدين واذا اكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى كان حسنا مثل أن يكرهه على كلمة الكفر وينوي معنا جائزا والله اعلم يعني إذا قيل له أسجد للصنم والا قتلته وكان الصنم في جهة القبله له أن يتاول له ان يتفيسد لله تعالى وان كان على جهه الصنم وبعض يرى انه اذا كان في غير جهه القبلة فيمتنع وهذا بحث في في الايه قال ولكن إذا اكرهت يعني لما تكلم عن المراه إذا اكرهت على الزنا هل يدخل ذلك او لا قال ولكن إذا اكرهت عليه يعني امراه على الزنا بان يفعل بها ولا تستطيع الامتناع منه فهذه لا فعل لها وإن كان بالإكراه ففيه قولان وهما روايتان عن أحمد احداهما انه لا يباح بالاكراه الا القوال دون الافعال والثاني وهو قول الاكثرين ان المكرهه على الزنا وشرب الخمر معفو عنها فيرى التعميم يرى, يرى التعميم لقوله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد من بعد اكراههن غفور رحيم لكن هذا ليس الكفر ليس به في الكفر فالتعميم هنا في الفعل والقول لا اشكال فيه بناء على على مدلول هذه الايه اما الكفر فالنظر فيه في ايتي العمران والنحل قال واما الرجل الزاني ففيه قولان الزاني المراه المزني بها هذه تقبل الاكراه لكن الرجل الزاني على وقع فيه نزاع هل هل يقبل الاكراه اولى واما الرجل الزاني ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره بناء على كون الاكراه هل يمنع من الانتشار ام لا فابو حنيفه واحمد في المنصوص عنه قولان لا يكون الرجل مكره على الزنا واما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض فانه يؤمر بما يقدر عليه وما عجز عنه يبقى ساقطا يعني مراده بهذا مسالتين أولا أن الزاني إذا أكره على الزنا هل يكون مكره املا بناء على ماذا هل إذا اكره وانتشر ذكره حينئذ هل هذا الكراه يوافق الاكراه املا فمن راى انه لا يمنع من الاكراه جعله مكرهًا ومن رأى أنه يمنع من الاكراه لم يجعلوا مكرها إذًا على قوله ثم المساله الثانية أنه لو اكره على بعض الواجب اننا تركي وامكانه فعل الباقي سقط عنه ما سقط عنه بالاكراه وبقي الاصر على على الباقي ولذلك بر المع القاعدة ان الواجب اذا كان يتبعض حين عجز عن بعضه بقي الاخر معه كما قلنا إذا, إذا قدر على أن يغسل بعض اعضائه ويتيمم عن الباقي معه ما قدين يعني تمضمض يغسل وجهه ويديه ويمسح بقيه رجليه ماذا يصنع نقول يتوضا بما معه وهو واجب بعض الواجب ويتيمم عن عن الرجلين وهذا وهذا جيد احسن من أن يقال ماذا انه يتيمم مباشرة كما قال ابن حزم وغيره اذا المكره من حيث القول والفعل على التفصيل الذي ذكرناه نقيم رحمه الله تعالى يفصل تفصيلا دقيقا وهو اقرب إلى النصوص وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى عنده شيء من التعميم وينبني على هذا كما ذكرنا أن عقود المكره واقواله ان عقود المكره واقواله مثل بيعه وقرضه ورهنه ونكاحه وطلاقه ورجعته ويمينه ونذره وشهادته وحكمه واقراره وردته وغير ذلك من أقوال كل ذلك لا لا اثر له كل قول صدر عنه فلا فلا اثر له كل ملغاه مهدر وهذا محل وفاق لان متعلقه بالقول فالمكره اتى باللفظ المقتضي بالحكم كما قال ابن القيم ولم يثبت حكم اللفظ باعتبار الشارع الذي لم يثبت حكم اللفظ هو الشارع وام المتكلم المكره فقد اتى باللفظ والعاصر فيه انه يترتب عليه الحكم لكن الغاهه الشارع لأنه لم يقصده ولم يكن له مختارا ولم يكن راضيا به وانما قصد دفع الاذى عن, عن نفسه قال بالمفلح في المبدع يتعلق بمذهب الحنابلة في هذه المساله وهي مسائل مهمه قال يشترط له أمور يعني الاكراه الشرعي ليس مطلقا بد من ليس كل من اكره شخصا قيل هذا مكره لا لابد له من أمور ذكر هذه الشروط القدامه في في الكافي وذكرها في المبدع في الانصاف وابن حجر في فتح الباري في شرح كتاب الاكراه يعني ذكروهم مذكوره وهي في الجملة متفق عليها يشترط له امور أحدها أن يكون مهدده فيه ضرر كثير أن يكون مهدده فيه ضرر كثير مهدده يعني الذي هدده فيه ضرر كثير كالقاتل والضرب الشديد فاما السب والشتم فليس باكراه روايه واحده افعل والا سببتك سب الى الصباح لا اثر له لا أثر له ولذلك روايه واحده علي بن احمد فاما السب والشتم فليس باكراه روايه واحده وكذا اخذ المال اليسير والضرب في حق من لا يبالي به هذا لا يعتبر إكراها لا يعتبر إكراها لابد ان يكون مؤثرا الثاني ان يكون التهديد مقادر يعني شخص يقدر على على التنفيذ ليس كل أحد كسلطان وغيره لأن غيره لم يخف وقوع المحذور به لانه يمكن دفع ثالث أن يغلب على الظن وقوع مهدده به وهذا كما ذكرنا هذه الشروط الثلاثه هي في الجملة متفق عليها لكن بعض التفاصيل في خلاف ولذلك مرة معنه اذا سوا طرفان عند شيخ الاسلام يرى انه ماذا يرى انه يكره وعند بعضهم كذلك الضرب اليسير لأن الضرب اليسير يختلف اذا قيل ضرب شديد وضرب يسير هذا يختلف من زيد الى عمرو قد يكون شديدا عندك وليس بشديد عند آخر واليسير قد يكون يسير عند ذا وغليس يكون يسير عند اخر اذا يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال قال فرع ضرب ولده وحبسه ونحوه ما إكراه لوالده يعني قد يكون الاكراه متعلقا بالشخص وقد يكون الاكراه متعلقا بالشخص والاكراه لغيره صحيح يعني قد يفعل فيه هو يضربه لكن لو هدد الوالد بضرب ابنه يعتبر اكراه للوالد ام لا يعتبر اكراه للوالد كذلك يعني حبس ابنه من أجل أن ان يعترف أو أن كذا والده قال هذا يعتبر اكراها يعتبر ضرب ولده وحبسه ونحوهما اكراه لوالده واكراه على عتق ويمين ونحوهما كطلاق يعني كذلك يعني يحبس الولد من أجل أن يطلق الوالد أو من أجل أن يعتق أو من أجل أن يبيع حينئذ يكون هذا يكون اكراها قال وعنه الامام احمد لا يكون مكرهن حتى يناله شيء من العذاب ك الضرب والخنق وعصر الساق اختاره الخراقي اختاره الخراقي حينئذ نقول هذه الروايه امام احمد بانه لا يكون مكرها الا بمباشره ما اكره عليه ان هدده بالضرب لابد أن يضرب ان هدده بالسجن لابد ان يسجن وهكذا اما مجرد الكلام فلا يعتبر او روايه عنه واختارها القاضي والشريف ابو الخطاب الشيرازي ونص عليه أحمد في روايه وهي روايه الجماعة وقال كما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانه يشير إلى قصة عمار حين اخذه المشركون وارادوه على الشرك يعني على التكلم به بالكلمات الكفر فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فجعل يمسح الدموع عن عينيه ويقول أخذك المشركون فقد طوقوك في الماء وأمروك أن تشرك بالله ففعلت فإن أمروك مرة أخرى فافعل ذلك به رواه ابو هذا مذكور ومشهور عند عند المفسرين حين أمره امره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا ان يعود لكن هنا جاء بماذا ولم ياتي بالفعل ثم كانت تهديد هنا بالفعل بمعنى ان الضربه حاصله وليس بالكلام ولذلك أخذ الامام أحمد من هذا أن الاكراه مطلق في هذه الروايه لا يكون الا بماذا بالضرب بالفعل واما مجرد الكلام فلا يعتبر اقراه وان كان خلاف مرجح خلاف ذلك مرجح ذلك قال فعلى هذا قال ابن مفلح فعلى هذا يشترط في الضرب أن يكون شديدا ليس أي ضرب وانما يكون شديدا أو يسيرا في حق ذي مروئه في حق ذي مروئه قال ومما يشبه الضرب وعصر الساق القيد والحبس الطويلان يعني السجن يعتبر ماذا يعتبر من الاكراه القيد تقيده يعتبر من من الاكراه قال الطويلان وبعضهم قالوا لو يسيرا اذا الحبس هذا يعتبر من الاكراه والقيد يعتبر بالاكراه هل يشترط فيه الطول ام لا اذا قيل بعدن الحبس يعتبر مما يكره عليه العبد حينئذ نقول تقييده بالطويل والقصير هذا لا أثر له وانما مطلق الحبس ومطلق القيد واخذ المال الكثير زاد في الكافي والإخراج من الديار يعتبر من من الاكراه افعل والا اخرجتك من البلد هذا يعتبر ماذا يعتبر اكراه انتبه هذه تجعل الذهن يعني تصور مساله الاكراه وخاصه في هذا الزمن زمن الآن فيه في مشاكل كثيره جدا قال والاخراج من الديار لا للسب ونحو روايه واحدة قالوا في المغني والشرح وعنه انهدد بقتل وعنه او قطع طرف وقيل او احراق من يلمه فاكراه قال القاضي الاكراه يختلف هذا احسن ما يقال الاكراه يختلف يعني باختلاف الأزمان وباختلاف البلدان وباختلاف الاشخاص فقد يكون اكراها لزيد وليس باكراه لعمرو ايندي لا نجعل قاعده عامه يطرط القول فيه على كل أحد في كل مكان وفي كل زمان قال ابن عقيل وهو قول حسن يعني قول من قول القاضي الاكراه يختلف قال ابن عقيل وهو قول حسن قال في الانصاف ومن اكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه كما مر معنا هذا المذهب مطلقا يعني عند الحنابلة نص عليه في روايه الجماعه عليه الاصحاب وعنه يشترط في الوقوع أن يكون المكره بكسر الراء اذا سلطانا يعني الذي اكرهه على الطلاق أن يكون سلطانا وهذا لا لا ليس يعني اعتبر قول مرجوحا لكنه روايه امام احمد قال وقول وان هدده بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادر يغلب على ظنه وقوعه مهدده به فويترهم يعني ذكر الشروط في كلام ابن قدامه في المقنع إن انهدده بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادر هذا فعل هدده قادر اذا غير القادر لا يكون ماذا لا يكن اكراه يغلب على ظنه ان لم يغلب على ظنه حينئذ لا يعتبر اكراه إلا على قول الشيخ الاسلام السابق وقوع ما هدده به فهو اكراه هذا المذهب هكذا قال المرداوي في الاصابه هذا المذهب ثم قال وعنه لا يكون مكرهن حتى يناله شيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق نص عليه في روايه الجماعه واختاره الخرقي والقاضي وأصحابه وهو من المفردات وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح ثم قال فوائد الأولى يشترط للاكراه شروط أحدها أن يكون المكره بكسر الراء قادرا بسلطان أو تغلب كاللص ونحويه زاد على ما ذكره صاحب المبدا سلطان او لص يعني دخل عليه البيت هدده اعطيني لاخري طلق الثاني أن يغرب على ظنه نزول الوعيد بهم الا يجبه إلى ما طلبه مع عجزه عن دفعه وهربه واختفائه يعني يخاف من ذلك الثالث أن يكون مع عجزه عن دفعه وهربه واختفائه الثالث أن يكون ما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد والحبس والقيد الطويليه واخذ المال الكثير زاد في الكافي والإخراج من الديار وأطلق جماعه الحبسه يعني لم يقيدوه بالطويل مطلق الحبسه يطلقون حبسه وقدمه في الرعايه الصغرى وقال المصنف الشارح واما الضرب اليسير فإن كان في حق من لا يبال به فليس بإكراه قال قاضي في الجامع الكبير الاكراه يختلف فلا يكون اكراها روايه واحده في حق كل أحد ممن يتالم بالشتم أو لا يتالم قال ابن عقيل وهو قول حسن الثانيه ضرب ولده وحبسه ونحوهما اكراه لوالده على الصحيح من المذهب كما مر في كلام من ابن مفلح الثالثه لو سحر ليطلق المسحور طلاقه كطلاق السكران يعني لا لا يقع لكن ليس كل من ادعى وسوس قال ان مسحور ان معيون لا إذا ثبت يقينا أو غلبة ظن أنه مسحور فطلق لا يقع طلاقه البت لا يقع طلاقه البت لو سحر ليطلق كان اكراه كان اكراه لماذا لو سحر فطلق لا يقع لانه مكره ليس باختياره هو اختار الطلاق هناك طوعا ام كرهن الثاني اذا هو مكره قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى قلت قال مرداوي بل هو منه أعظم الاكراهات يعني ليس هو اكراه فحسب بل هو منه أعظم الاكراهات يعني بلغ الغايه ذكر ابن القيم والشيخ تقي الدين بن الله وغيرهم وهو واضح وهو المذهب الصحيح أنه أن طلاق المكره لا يصح كذلك لو سحر فهو مكره فهو داخل في طلاق المكره الرابعة ينبغي للمكره بفتح الراء إذا أكره على الطلاق وطلق ان يتاول ان, أن يتعول يعني يوري فان ترك التاويل بلا عذر لم يقع الطلاق على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح ونصراها قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقيل تطلق إلى آخر كلامه قال الخامسة لو قصد ايقاع الطلاق دون دفع الاكراه وقع الطلاق يعني لو قصد ايقاع اكره على الطلاق فنوى أنه طلاق اراد ان يطلق وقع املا يقع نعم قطع يعني اكره على الطلاق مع الاكراه قال انا اريد نطلق أن فطلق <تصفيق> يقع ولا يقع يقع لماذا لانه قصد ذلك لانه قصد وقع الطلاق على الصحيح من, من المذهب قال السادس الاكراه على العدق واليمين ونحوههما كل على الطلاق على الصحيح من المذهب عليه الأصحاب وعنه تنعقد يمينه وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق به بالمكره والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين